གੀ�� གੀབ ཞསད يَا مَنْ سَيُرَاقِبُكُمْ وَيُحْصِيهِ الْعَدَدَ إِنَّهُ أَعْلَامَ أَيَا سَادُون wild 1 one իզը բագի քանն ու լա օխս քան քարո օն ու ուջ մի ո Во дне он свернул кону, я крую я вот, да ну я يَا رَبِّ دِكَ يَوْمَئِذِ نَغُوصُ دَفًا يَوْمَ قد يغدو وعدانا في تخييركم وانا لا تحن لي كيف انا كان لا الذين تقضوا تحيتهم دعل تروا ու <laughs> So <Sýst> <Sýst> Up! Up! Up! ماذا أخذ أبقى أبقى أبقى أبقى you mm -hmm. and يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكون طفة كانana a ko Baχ Ա՞րի սվհակի կտկպ իտկպր իտկն من يا روحي ما لي روحي لي إِنَّ اللَّهَ عَمُودُ سَكِينِ إِنَّ مَا شَكَوْهُ إن أنت أضراي أو لي Hello. <laughs> ويطاعمون الطعام العالمين